إ قَر م عَومِ فَقَدَناَ فَنِمَ الْ القادِرون وَلُ يَومَائِذِ للِْمُكَذبين لَ نَنجعلِ الْ الأررضَكِفَةً أَحي أَمأَمواتَ وَجَعلنا فيِيهَا رَواسَ شَامِ خاتٍ وَأَسْقَنَاكُمَّ أَفُاتَ وَلُ يَومَئِذِ In tali quun إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني مِنَ اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينقر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 ان الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ